م و س ل ع ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي و م ا ل ق ا م ل أقسم ا ل ل و ا م ة أيحسب الاسلاميه إ ن س ن بلى ق ا د ر ن أن نسوي ن على ب ا الانسان ليفجر أ م ا م ه ي س أ ل أ ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا برق البصر وخسف القمر وجبع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المفر كلا نوزر إ ل ى ربك يومئذ المستقر ينبه ا ل إ ن س ا ن 「そして私たちはこのように私たちの思いを知っている方です。 م و ع ل ي ن ا ب ي ا ن ك ل ا ب ل تحبون ا ل ع ا ج ل و ت ر و ن ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ن ا ر ة إ ل ى ر ب ه ا ناطرة ووجوه ي م ئ ذ باسرة تظن أن ي ف ع ل ب ه ا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من روى ث موسوعه ذهب النابلسي لك ل ل ع ل أيحسب الاسلاميه إ ن س ن أن يترك سدى ألم يكون ثم ك ا ن ع ل ق ا ف خ ل ق ف س و ن فجعل منه ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذ ل ك ب ق ا د ر على أ ن ي ح ي ي ا ل م و تتعلق بهذه الطريقه من ا ل د ه ر لم ي ك ن ش ي ئ ا م ذ ك و ر إ ن خ هناك اشياء مذكوره وان ي بصيرا إ ن هناك د ي ا ش ي ا و إ م ا ك و ر ا س م و س و ع ر ا إ ن ا ل أ ب ر ا ر ي ش ر ب و ن م ا ل ا س ل ا كافورا ع ي ن يشرب ب ه ا ع ب ا د الله ي ف ج ر و ن ه ا تفجيرا يوفون ا ب ل ن ر و ي خ ا ف و ن يوما 「今日は私のことです。私のこと ي す。私のことです。私のことです。私のこと ل す。私のことです。私のことです。私のことです。私のことです。私 ن こ خاف من ربنا ن ع ب و س ن ا طريرا ف و ا ه ا ل ل ه شر ذ ل ك ا ل ي و و م ل ا ه نظرة و س ر ر و و ا ج ز ه م ا ص ب ر و ا جنة و س ل ا م ي ن ف ي ه ا الأراضي على、الأرض. فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ل ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ب آ ل ي ه من فضه و أ ك و ا ب كانت قواريرا قوارير م ف و ق و ع ه ا ت ق د ي ر ا و ي س و ل ف ي ه ا ل ل ع ا و م ا بزاجها ل ا ج ب ي ل ا ع ي ا ف ي ه ا تسمى موسوعه ف ل ي م و النابلسي إ ذ رأيتهم ح س ل ل ع ث و م ا ل ا رأيت ا م ر أ ي ت ه اسماء الله م ث ي ا ب س ن د س خطر و س ت ن ى أ س ا و ر من ك ه ا ل ه ا ه م ر ب ه م ش ر و ي ه غير ر ا إن ه ذ ا كان ل ك مضمون جزاء ا اجتماعي ل ك القرآن فنزيلا ح ك موسوعه ربك ل ا ا ل و م ن ا ل ل ي ل ف س ج ي للعلوم و ا ل ا س ل ة إن ه ؤ ل ا ء ي ح ب و ن و ي ذ موسوعه النابلسي ه م أسرهم وشددنا د ن ا أمثالهم ل ك ر ل ف م ن ش ا ء اتخذ إ ل ى ربه س ب ي ل ا و م ا تشاء إلا أن ي ش ا ء ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه كان ع ل ي م ا حكيما د خ ل من ي ش ا ء في رحمته و ا ل ظ ا ل م ي ن أعد ل ه م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا و ا ل م ر س ل ا ت عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرطا فالملقيات ذكرا عذرا أ و نذرا إ ن م ا توعدون لواقع ف إ ذ ا النجوم طمست و إ ذ ا السماء فرجت 「私たちの声を聞いてみてください。 خ ل ك موسوعه من ي ن ف ج ع ل ن ا ه في قرار م ك ي ن إ ل ى قدر م ع ل و م ف ق د ر ن ا فنعم ل ا س ل ا م ئ ذ ذ ل ل م ك ب ي ن أ ل م نجعل الله أ ر ض ا أ ح ي ا ء و أ م س ن ى 私たちはこのようのようにた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 م ع ن ا ك م و ا ل أ و ل ي ن فإن ك ا ن ل ك م ك ي د فكيدون و ي ل ي و م ذ للمكذبين ا ل م ي ن ا س ل ا ل و ع ي و و ن ا ك ه من أ موسوعه النابلسي ن ن للعلوم الاسلاميه ي و إ ذ موسوعه النابلسي للعلوم و و ن ي ئ الاسلاميه